بسم الله الرحمن الرحيم الحقتم الحق وما ادراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعه فان ثمود فأهلكوا بالطاغية وأملاعدو فأهلكوا بريح صر صر عاتية صخرها عليهم سب عليا وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقيا وجاء فرعون ومن لَهُ وَالمُتَّفِكَاتُ بِالخَاطِئَةِ فَعَصَى رَسُولَ رَبِّهِمْ فَخَذَهُنَّ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتا ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعا وانشقت السماء فهي يومئذ وهي والملك على أرجائها ويحمل عرش رجلك فوقهم يومئذ ثماغا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأنا من نوتي كتابه بيمينه فيقول فيقولها وقرأوا كتابيا ظلنت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضيا في جن جنة عاليا دانيا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في ليام خاليا وأما منوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني يقول يا ليت إي لي لموت كتابيا ولمدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوا سوف يحلون ثم, ثم الجحيم في سلسلتهم درعها درعها سلهوا من فرع كان لا يؤمن بالله العظيم كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحق على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام لله من نسلين لا يأكله إن الخاطئون فلا أقسم بما تمصرون وما لا تمصرون إن هو لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تازلوا من الرب العالمين ولو تقول علينا بعض القاويل لأخذنا منه باليمين ثم نقطعنا منه الوتين ف. وإنا منكم من حد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحزرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم